ما ننسخ من ايتك يعني نين ام آياتك نسخك حكم آياتك بطال بك حكمك دبي نين ابي حكمي بدلك مثلا تشتكي حلال خذي حرام بك تشتكي حرام حلال بك تشتكي درست بجد الندرست تشتكي ندرست ندرس بجد درست او ننسها أن ام جبير وتببين اجدلت ب هر ارجو لك ام كينا نأتي بخير منها أم دعايتك وشي ترش وعايتين كالدنيا دابتن الاخره تابتن أن زحمت دعاكم تربتن أن دخير بتربتن أو مثلها أن دعايتك وصائنين بفايدة قوة كي بتن أو هاتيا نصحك أن أوايته جبيرته هاتيا برن ألم تعلم متنظن يا أي محمد أن الله على كل شيء قدير عندك خودية اتشتن همي تشتابه كتب يعني ابتشتي هتا يزان مادام خودية شت همي تشتابه كتب من الشت آية نسخة جكتب هفشولوية تابعي حكمتوية او ظان